اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باصاله الى يوم الدين اما بعد فان تسو شيء تفسير القران الكريم كا درسناه هنا نوغا بلا دون حياه قال الله تبارك وتعالى انما وقع للمؤمن وحرص من يب باياتنا ايات كما الذين اذا ذكروا ذكروا مركلوا بها ايات خروا طع سجدن حولاهم كل سجدن او وصفوا تسبيح صر الىه نست بحم ربهم رب قول المهدين في صح ولاك دينهم وَالْحَالِ مَا ضَاعُ هُمْ وَيَقُولَ أَيَسْتَكْبِرُونَ أَيْسَ سَوَيْنَ يَسِينٍ عَنِ الْإِيمَانِ وَضَاعَ حَقَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْإِلَهِ الرَّسُولُ أَبْيَعَانَ يَسَنِ سَوَيْنَ يَسِينٍ كَتَجَافَاتُ رُبُهُمْ بِعِيَالِكُمْ وَيَكَفُؤَتَ عَنِ الْمَضَاجِئِ مَكَانُ شِيفْيَالِكَ يَدْعُونَ حَالَ يَدْعُونَ حَالَ ابْرِيَاهَ رَبُّهُمْ رَبِّ قَوْمٍ خَوْفًا خوف خَوْفٍ عَبْسِ دَرَدٍ مِنْ عِقَابِهِ كَعْبِ صَرِيَاهَ وَطَمَعًا لِأَجْلِ طَمَعٍ رَيْثَيْنِ دَرَدٍ فِي شيء رَيْثَيْنَهَا وَمِمَّا سَيُحْكَمُ ذِالِكَ الرِّزْقُ مَاهُمْ إِنْ فلا رَزَّاقِينَ يَنْفِقُونَ وَلَدَ حِيَاهَ فَلَا ملكي كي اخفي لوقري الله متقين طاس مؤمنين من بره اعيون ان بيان قدوس سود حالا ويهن لوقري جزاء لاجل الجزاء ابالمرن بره دال لوقري بما عمل كي لوقو ابالمرن يا كانوا اي هادين يحملونه الى <تصفيق> السماء الى هو الى سبحانه وتعالى قلنا أدورهما يا أبضو مضى المؤمنين تا إلهي وإنه سبحانه والتعالى وشعليه الرعال لكي يهي ونديه لأبالمرين تاوي سفات دوده دو إلهي وضوهما إلهي وضوهي سبحانه إنما وحك لماهني يؤمن وحرمي يبع آياتنا آياتك إنما الذين الضتك إذا دكروا مركبوا يبها آياتك خروا سجد بن ساج دينا حاله انه كويلاه اسوتسن او وصفه تصبيح صباه اله النقصان يعيب كفه بي بحمد ربهم رب جوظ لما هديتي صحاله كدهنيه والحال سجود دعاء هما يقولا يستقدرون ليس سوى عن إذا أدعان إلهي الرسول ووحي اللعنم غيء أي صمع إياه ووحي اللعنم غير بينا أي كهرة وحيسا نسكوه إلي سيدوه رحافظكو عن اتباعها ولقياد لها آياتك إلي الرعاني أهجا سنادا بحايا إلي سيداس وحاقراف سنكاهلينتك فرد فاكرينتك وأيه آياتك إلهي وان مقلع هذي آياتك اللي قد لها فيه واحد مدى سورة مقالات منودان كيسي خور الكوابانا واسبدل المل لا عقيد ورا عباده عقيده فاسركو سناكا حرم ما باعت الهك كجابي جري سمي ما محرمات وسوين جري كجوجي ما ساس وفاتيرين كسي فدوره متقين ومؤمنين تا فطبق تاسيفد دون واسفا ايات الئ دغيسان مركبان يغيثان قولا وفعلا وهو جنسما قولا وفعلا قل ونقسم القحطلا الهي ان استهيا وهو جنسما يقوا الديعيه قلبا وقالبا اييكه جنسميا الا وقول تتجافى وحفجات قلوبهم بنعIAL كود عن البضائع ما كانوا في yad'una khalaqaytuba yanubariyan ayad inay walu kan kaffu gaada rabbuhum rabb gudhi aburtay waxaa lagu yaqaano sifaadooda kamida dadka ayad ka ale rumeyah ee sida qabta rumeyah hurdada ka soo naxayaan waxa ay kala soo naxayaan حسن بصري صلاه الليل وقت قدكور ديان جغوشي جو لاصنات اي كسو غوديان مركا سيني استاد ايان اي صلاه الليل تكنيه وصفه صالحين تصلاه الليل بدكو دم ما وضلها وصفه جارو ددك صالحين تا اسكليني قفك ايوب ابنصو كاينين الوه عبدتي صلاه وقفيه سلس حواء و نار كعبسنايو المحاريس تقالو رجينيو و لسيهوايو او تصاقعوا ايله ما هني ابي اوسن اركيد العباد يسريو واصفر صالح انتو أو ما داموا ليرموا مفطين ط واكولستا ايله لكان وتقيم طممن طاب طاعه بين الاشاءين اي الى اله عامل ما قربك اي اشاء حديث اي بالرب عابد مثل كيسكوغا وقد كان اي صراط اشيء سقيم هو انتظار صلاه العظم اه ساسه اليقين هل ضاهر اي مكر واحده بين صراط اشيء جماعته كذا تقي وهم اما اني كفلت وفدك ذلك يا شاكر انت كنت جيره لله وكيا مشغول واما ان مرضا بيقول يا خعم عميه لا بابا لكن يجب ما اجتماعي كنت كنيشه صلاه وصبح ما اجتماعي كنت كنيشه اي شيء حرده ويسك الى الينيا مشغولك ويسك الى الينيا الى انت كده الحديث صحيحان صلى الله عليه وسلم وخذ نبعه شيك وحوي هوردده وعشاء قورب ما بغواني حاصر الله عليه السلام اه هوردده وعشاء قورب حيل قف اشكرسي يا حبيبي صلاتك عشاء بعد العشاء شيك يا مشغول بالقرقه قفكه وحا قتر كير حتى صلاه دي الصبح سكيب دا يقولوا صلاتي Salada so aday kutukkaada salaatu lelay u soo kaaan wadaka nucaas. Waa kal arsi qlay lao ka ayaa rejo ay xisi sirreej. Xawfan a ayre ka arsanayaaan min iqaab eqaabkisay ka arsanaya. Adeabka iraaha ka arsanaya, Xfan wadaali iqaabihi waa وعي كحر صناياً عقابك إليها في الدنيا والآخرة وحفو عقابك الدونك الله وحواكو عقابة قبرية قيامة وحواكو عقابة عقابك الشدة بيسي كحر صناياً وضمعاً في رحمة وضمعاً في تزيلة ثواب ثوابك يسويب ايرتجيني ساسوية إن الشيخ صباحاً لو أريد الشيخ إن شمحان معلنه شيء قاف ككوره ورقاد ونطفي عن ماهم ونطفي عن ماهم استبدا ينقصر الشيف كوره والورد ياو صلاه الليل كده في لا ديردو ينبو قدادان ادم بسيهين يرد كذا صلاه الليل ابو الصلك كتهير بركه هذا الحكمه بالامير وهويري صلاه الليلك الهي اماني وصلاه عبس انهي كاكه essa laad hurdele am daro inte kederte hurduweeydey ma francus wa salaad fiiri aa salaad ga ilahay ama ayga ketket wa salaad hurdeedii ad absi allah waso kaab oo absi ilahay kaamto e wuxuu intarooga kintadarooga lagab u weeydey qiima male wax qiima male wax wax qiima male ilaahu subhana wamimma razaqnaahum wahan ku risaqnay wax kamidaha yunfiqona kantii waraab dhiga yarayma bal ilaayn hadis xefeexis bigaansii nay wax ka dhigaan idan waxaa lagu amaanay fiir waxaa lagu amaanay waxaa lagu amaanay laba ibaad ibado oo waxwayn qaasira iyo mid tudadiyan naftooda ibaadat ayaga naftooda qoseeyo oo ayaga ragrood kaliya ka oo wechiye سكري نفقاتي واجبه ااال كي سيحد الا بالوجبيه صدقاتي سناده اا صفات باسهلي حافظ قال كان قوس وريه حديث امام احمد وري اا فاضق ان النبينا الله عليه وسلم قالتي وربنا من رجل لي فاضي يا با لبن معناه اشار الى ان ابل قيمه بليه. ماذا يقولون أن الرجل فارع من وطائه واللحاف ومن قف رضي الدمر وماذا يقولون هذا التقليد الذي يرهده وقف قبشي سي يبقى في كسو عربا يكسو ومن بين أهله وحيه وفي لطن ومن بين أهله وحبه بكو تحلائي إيه الكيس أدعجوه وكسوكع ساقضا بحق ايه الكيسي دا تكون شعلا جوجوشيسي وكسوكع إلى صلاته صلاتي سوكع كاسوك الإلهي واللهي بقفك النوع عاصم فيقول ربنا ايا ملائكة انظروا إلى عدي طار فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله والذي بحبه انتبذن هو وحا رب العالمين كيرا ملايكتا بل ملايكتا فيريا الدونكيغاس وردونكيغاس فيريا حجم التيس وحوكا سوكا عدو الشيسي وحوكا سوكا عيه الكيسي يكووش على بحدود صلاة وصوكا عيه رقبة فيما عندي وشفاقة مما عندي وحوالله سوكا عيه رجأ ورجأه يو من في الدنيا ايو عمسئوك بغيو اكتب عقوبة التال ساس الله سوكع نين كلمات نبوه برسول الله عليه وسلم او رب الله يا بقيمه وارتل الغسى في سبيل الله نمشها في سبيل الله وبحي مسلمي قالت دقالما فانهزلوا مركا سيحب المسلمين مسلمين تيحرارك اوه شباب مركا سيحب فعلينا ما عليه من الفرار وما له في الرجوع وهو الأغادي عراردة القوبة كإمانية إلا المسلم يقال إلا إلا عرارو وحي كميتها هاي وحو ينتضبها موبقاتها الصبع الموبقاتي كميتها القوبة إلا عدامك كإمانية عراردة الدائرة وهو كرد لنها الدولار تأتشك إليه مركز إسكاله هذا هو كلمة الدولار إلهي والله ياهم هو الله بنا وهو ربي رقبة فيما عندي وشفقة لما عندي. وحو ضلبه يا الراضي الياه اجتهد وحيا له جناده يا كعب, كعب سنيا يرضو على ربه وحا اجتهد يا ل حقوقه على ذاته حب العالم روحه يكون ربى ان انظر الى عبدي بل ذنك يا سيري وصلاه وحقوق صلاتي رقبه فيما حتى اهري قدمه إلى لدلي مركه لبده قف قدك وقيما بلا ويه بك وقيما بلا ويه رب العالمين روح يريد فلا تعلم نفس نفس ما ما الذي أخفي الله قريه مؤمنين تاس من قره اعيوني ان يلقوا سوده حالا ويهنوا لو قريه جزاءا اول مريد دره دين لو قريه بما عمل لو اول مر ما كانوا اي هل يحملون قصمه من وحي سليل من اخلاص النيه في الاعمال صالحة اخ اخلاصك او اعماش صالح على ايلهي عبرت جيره ابو المري لو ابو المري ندرد وحلوا قرياها بقري حك حكومتي معناه انه واحد تاي مركي الهي سو صالحين تعمل كودي وحل دبا ابي المري تود اعماشودي وحل سو شهي مد قرصون او ربي ما حيت waa ilaahay sheegay abaalmarinta loogu talagalay maadaama baa'ad qarsoon oo i rabbi ku caabuday ayreeyeen in ilaahay ku abaalmarineeyo nim ox qof arkay u sejin ayado kale waan midaa aydaas ay sheegtay oo ah nafs ogu ma jirto waxa loogu talagalay in ay aqra ku farxa quratu a'i wa hala wa ku farxa nim ay ku farxad doonaa oo loogu talagalay nafs وأن الله قرية معناها واحد بالآدم أركيباً معهم واحد مقلناً معهم وسيد حديث القدس يقول لرب العالمين أعدادت لعبادي الصالحين ما لا ولا أذن صمحت ولا خضر على قلب بشر رب العالمين وحيري أدرى ما لدي الصالحين تأه وحن أديري وحن إلى الأرض تكرم أبالآدم وحن أجمع شعنا إيسان قلبي باشا ما آمكو وصور نعمب راحا انتاسل ايش قف اركي مچيرو قف مقلين بچيرو حتى قف كوف وكره راح قاركاس ورح عيسو بچيرو ورغي سوم مباري ماركا مادام داعات قرصون ايا اخلاس سلاة اللي نفتو وحي شعلا اي اغسو قابين عبسي اللي وحا اله اغوط طلق علي عبال مريم عان ايضو كلي تيري او وح اركي ايا وحي مقلين ايا وحكو فكر بني ايسان قال تعالى الوحويري إنما وحكا لما آهان يؤمنوا واحدهم يببي آياتنا آياتك اللذين دادك إذا ذكروا مركا لبوينيو بها آياتك خروا باعا سجدن حالا لهم كوي سجوثا أو وسبحوا تصبيح سبا بحمد ربهم ربكو دلن هدين تي سحالي قده هنهي معناها دادك آياتك مركا لبوينيو إلهي أهو قاين وآياتك تقدم أبدا له آياتك ضدك خطبك ما وضدك آس ضدك آس والحال ما سجود لدعهم أيها الله يستقبلون إيسان اسويني سيني عن الإيمان والضاعة إيمانك يضاعة إيسان اسويني سيني عن اتباعها والانقياد لها آياتك إينا الرعان أهو غن سمان إيسان اسويني سيني تتجافة وحاكفة تجنوبهم من عيال كودة عن المضاة إما كانوا فيها يدعون حالا أي بريانا ربهم ربهم خوفا لأجل خوف حبس الدرادة يوم بريانا و أي كعب من عقابه و ضماعا لأجل ضماعين ريشين درادة يوم بريانا و في رحمة الحريسية و مما كيواحكا مذا رزقناهم أن كل رسالنا ينفقون فلا تعلموا نفسهم نفمعوا ما الذي أخفي الله من قرات أعيون ان كان يلقبون سيكون حال يهين الله قرية على المرين تردد الله قرية بما أشياء على المرين يكانوا أيهاية يعملون كوى الدوكا فو من إخلاص النية في الأعمال الصالحة أو أهل نية أي برح ترين من أعمال صالحة قال تعالى الى اخوه يرى افمن قفكر هذا هو قفكر سو مؤمنا بالحق هميسن كما قف مثله الذي كان هذا فاسقا يطبع على اله كبحي لا يستوون مصنع ان الذين ذكر تعامروا حقهم يي وعملوا Nuzulan marqaat haala ay cendooyin keessu yihi. Bima shey 17tiis ayaa lobu markqaada kaanuu ayaahayeey yamaluura kuwa sameya. Bimaahay 17is ugu sunaaday. kaanu ayahayenaduunka yamna kuwa sameya. Waعمل الذي dadka fagu daadarahhika bay. fanmma wahu meeshayu hoyenayan an ru nata ku lamma markasto aradu أن يخرجوا إلي كبحة من هذا النار أعيدوا الوحرية في هذا النار وقيل الله محانا اللي قيله دوقوا لدنيه عذاب النار عذاب عذابك الذي عذابك دنيه كنتم هذا الكثيرين الدونك به عذابك تكذبون إنه بانده ولن نذيقنهم والله و هذا دنسير إنه من العذاب عذابك حجي سواء من العذاب عذابك وحكم مداء عذابك الأدناء لوان شهب دون العذاب عذابك كسوك عذابك على أكبر اوين انكبر لعلهم يرشعون وحن عذابك الدوء دا سينا لعلهم يرشعون ضطويني صلابطان إليه وصلابطان ومنحد كيبا أظلمك قرد ربطان من منقف دوكل اللبواني بآيات ربه رب ديس آياته سهل ثم اعرضك ابنك يستي عنها ايدي هي ان انغ الىه منتقم نك كار سنان من المجرمين دنبيل يالك الهي وانا سبحانه وتعالى ونوراو سمي عدالتي سيكرمك habii qofku iraaxay macnaheedu waa inuu taayay muslim waxu mad baxay mahajil haa baan baaxay buuq dhiirin online is soo bixin tokni muunka haa ee wax weyn hurdeegiisa uga tagay cabsii qal le heeri sabo bixiyay waxay jixleed uga haray cabsii waxa naftiisa u leys dareemaydo ku ku qasway cabsii wa qolod dibay arsi diinte ereey lo cad cadaweeyay lo la tamay habaan ba afi jiray hadan aakhirah jiray waxna ki ilahay la tamay anbiyaada ilahay iyo awliyaada ilahay la dagaalamay nuurka ilahay dambe haqa la ira ku wa dhintay aakhirah taa ciin آ ربغي سو كوفريي ربغي سو عاسييي شهواتي سو كدب والله وحي نفت ربته وداور ودغايست او اووناي كو شهوه غتاي واتنطي انبياد الله لا دغالن حوريه الله لا دغالن نورك الله دمي وحشر كما قامصن هبيل ربع سميتيرو قف خاص وحب كو وين ما حمان تاسكو سمي وح كو وينايا كير ربي اضيع انا وح عذاب الذركه بارد متجر عذاب الذركه وي مجتر في انبيذي ال اوليذي الله اي الله دغالمي اله دينك يسينك سلا دغالمي ايس وحده كويه عذاب الذركه وي مجتر aa addugo ciidada saasalla si chafa aa tofu utnara anbiya ilaahay iyo inta raacda xaq intaade waa udibtay waa udmaraya waa daawamaya ga shaydan iyo ingiriis iyo gaaladano waxay u tageen nurka la leeyd dibiye hadii markay wax بعث المجر معنى هذا هو محمرك كيف ربي عسينا وحناك هو إما كيف حاملين وحناك فيه الموت عدل الضرط يبدو بيدو آآ عدل الضرط سأشترات هذا قفيري بعث المجر وقفيري عدل مهن قف سأشهره ما تعيد القف أفمان كان أفمان قفك أفمان قفك كان هذا هو قفكاس مؤمناً متحقر هنا أو أحوال بحقر هنا كمان قفمي ولميجه كان هذا فاسقاً مدعض على الحمار لا يستمون مصنوا إلهين منا نتعرف التعصير هذا الحقيقة هو حقيقة إلى وحور السلحانة أما الذين ضدتك آمنوا حقر هنا وعملوا سميه السالحات عماشا سوسوبا فلهم وحاوسوا ما هذا كان هو ضميدة المأوى ومكانك الله صادت الممو قفك بها سعيد قفك عبسانه سعيد مكانك الله صادت الممو مكانك اسا لك المأوى مالك تنويك الدميدة ومالك صادت الممو تنويك اسي اسك ليه نزول المرتقات قف كوا مرتقا يا وقف او روح وسري مرتقا او ودياري يا ربك اجعل لي كوا مرتقا رب العالمين ودياري تلوينكوا مرتقا رب العالمين ودياري الى هو سبحانه نزلا مرتقات عليه تلوينكوا بما كين سبت بك محيطه صحي اوقف ادوكو شقيصل مصيره او سبب النقره الى اوقرت بما كي سببتي سجنوكو سوماته كانوا توكاسوا يا حي يحملون قوسني في الدنيا معنا وان الذين فك فسق ضاعوا الهي كبحي الهي كوكفاي عاسيه انبيي رسي اولييدي رسي لا دغلامك نوركي الا اني دميا رتن فوان الذين ضادك فسق ضاعوا الهي كبحي فماواه ماشي وونينين النار و نار تا يगन ايغنا غروي او دوم ما يروه ينين و نار كلما مر كستا او اريدو اي دورا ايكل تشوريكبخان منها نارتا او ايغوفيا ويليري كبيه بلاهن اين ايغون تانجر قاطان سودهين اين كبخان سدون فوتين الحياض ويرحاف كن كل شيء جاي واه وين دحبو واخر ان فرع عصا تورا فرع عصا انت وقفته وقرصا تورا نارث افكيده ماركا مارايا عذاب قلب وحك غلانه هله ربماته التورا وصاص نارث وغب حدا ماركا ملائكتيو بقانكا تايلو لوغو تالا قال اني حدابان اا غروكه نارث ماركا مسحله ا ما حليب يغو سرغونا وحري يجعلو وحري هؤلاء امروا بنانك قد جاء يسري مركه قبل بنانا لو غمتلغري كلما مرك استو ارهدو اي دونا ان يكترو كل سو بحار من نارته فيها والو عرييه وقيل الله وحلونا الذوق ددنيه على النار مرته عذاب كيله الذي عذاب في دنيه كنت مدونك الى هذه التربيه عذابك تكذب الى البدء ان تفس كحله الروم نار لو غبطو ايا سيدهس لو ليس قلبك او سيغبطه إلهنا سبحانه وتعالى هو الشغى ادونكنا عقاب كل ذا غالب عقاب كاسب النور ريده واعلم اني وعدي واني صلوصا الى غير سبحانه ولن نضيقنهم والله هو الذيسر انه دالسينه غالبا من العذاب عذاب في وحكمتها عذاب الاذنى اي الاقحط وان شهر عذاب قوضيك الدول عدو الرضا فاقريقا والوالك عبصيدا عراضا عبارتا مصائب الدنيا ويه. تاسا ندنسيرين تاسا وعدابك الدول وعداب الدنيا ساسا اللي وليت شيدا العذاب عذابك كسوك عذابك على كبال ويلن كبضان عذابك ويلن كبضان وعداب آخرى انت لقارين مصائب الدولا كوصل لدينا ilaahi wa allah xariis balan xalo soo laadaa wa akhliqiin risalaat ilaahi xiri laa allah meerciin inay soo laaftaan garaad oo ilaahan warhaad ee duloobti iyo maasir iyo baladaan ka shaqeeyay inay xuquuqada aanay dhashay warinta goor goorta aan laaban oo mitti weyna mal ku urgide ilaahi weena subhaanahu wa taaala uu kuno sheegaa baqaya ugu dul balan waxa ugu mujrimsan ugu ne denbi balan qof ilaahay ayaytiisan xubaq qali qisoo xareek أو تذكرت يذكرت سكب الدهن اه الى وحي سبحانه ومنحت كبا اظلوك بالبضر اي لا احد اظلوك استفهام انكاري بمعنى النفي مشرو احد كظلوك بالبضر ومنحت كبا اظلوك كرب ضببا ممن قف ذكير اللواني بايات ربه ما بيد يس ثم اعرضك بما كنت استي عن ها اياتها ان منتقمونكو كعار صرايانه الإلهي من المجرمين الدنبيريال هذه آيات الإلهي التي لا يتعلمون ولا يعملون بها ما بارتو كنات باقمو مدى كن كتاب كان عصير إلو سودك لكن المؤمنين يفهمونه كتاب كان أدعى الله تبطلقه وإنه فهنته وإنه عقديده كانت تتوحقه شريه وإنه كنت تتوحقه كأمره وإنه كهر تتوحقه كاربه هذا هو سيئل ونقيد من أدل من ناس يكون مبودة الظالمة نقيد من هناك أرسان قال تعالى إله أحياني أَفَ مَنْ قَفْ كَانَ هَذَي هُو قَفْ كَاسُ مُؤْمِنًا مِنْحَقَرُمَ إِسْاً كَمَنْ قَفْ مِيُلْا مِذِيَهِ مَنْ قَاسُهُ كَانَ هَذَي فَاسِقًا دَا حَذَاً لَا مِتْكَبَحَيْ لا يستويون مصنّو الهيري. عَمَلَ لَدَيْنَا بَعْضُكُمْ أَمَرُ حَقَّ سُمَيَّةَ وَأَمْرُ صَمَيَّةَ الصَّالِحَاتُ حَمَاشٌ وَنَاكِسٌ فَلَهُمْ رَاحُ اسْقَ نَادِ جَنَّاتُ الْمَأْوَى ضُمَّتْ لَهُ إِنْ كَانَ كَلُوكَ إِنْ كَلُوكَ لَا ضُمَّ أَيَأُسُ نَادِ نُزُلُ الْمُرْتَقَى رَبِّ الدِّيَارِ حَالَ أَيْتَ لُوكِ بِما وَإِذْ يَمْلَأُونَ بِاتِّكَافِ صَغُطَ الضَّعَى إِلَيْهِ كَبَحَتَ فَمَأْوَاهُ مَكَانَ كَيُوهُ لَنَيَانَ أَنارَ وَنَارًا كُلَّمَا مَرَّكَسْتَ وَأَرَادُوا أَيْبُونَ أَنْ يَكْلُچُوا إِلَيْكَ بَحَا مِنْهَا النَّارَ حَدِيدَةٌ وَأَيْدُوا فِيهَا وَالْوُسُعِلِيَةُ وَقَالَ اللَّهُ وَهُوَ الْغَيْرُ ذُوقُوا دَمَوِيَّ عَذَابَ النَّارِ مَرَّتَ عَذَابِكَ لَبَدَوِيَّ الَّذِي عَذَابَكَ دَبَوِيَّ كُنْتُمَا بَهَتُتُم بِهِ عَذَابَكَ توكذبوا إلى البيندا ولم نضي قمهم والله واد دنسينه دنسينه دا من العذاب عذاب في وحكميرا عذاب كانت الاد الادنى, الأدنى. لو دون العذاب عذاب في كسوكي عذابك الاكبر اوينن كبالا لعلهم يرجون ان يدك سو لامتا ان نفك دو دنسينه دا حقوق وين كادول ومنحت كيفا اظلمك من من قف ذكر اللبوانيه بآيات ربه رب جيس آيابيه سي ثم مرك اللوانيه كي قدال اعراب دكي جي سيحنها آيابيه او عن قميره او عن اوه جنسمه انا انه من المجرم الادنبيل ايالك من تقيم ركو كعارسان ايالله قال تعالى اله الخير ولقد آتينا والله لقد حقيقي Musa, mabinu allahi al-kitaab, kitaab ka tauradahaa. Falaab taakun nabiga sõbana vahalhaani, fi meryatii shakki midfusugan, shakki kaasoo min liqaihi, mali Musi, lalakul middii saajisakaa haadai, Alnehu, jahalna hu, kitaab ka waan kaadne tauradahaa, hudin headi elmidhemi nii li benni israaila, kail benni israaila, ja jahalna minhum baaddaan rai Ammatan kuwawanana galooga baydo, ay mada soo yaahduuna dakaku henuniya biamrina a markkaayaga. lammaa saaru markay sabxier ayaan doannoon ay ayimadhigna oo wakau ay ahaadee yuu kiuna inay yaqiniya biati ayaad kenna innarabbakarragahua yabsiro sga kara saara bena hundaynal ambiya i wa umaamihi. Amb biyaada iyo badhoodda sga kala qqmina iyo في الذي أرنكي يكوك لصارا كانوا أنبياء الذين همدوهدوا أيهاية يختلفون أين يسلق لفن فيه أرنكا ولقد آتينا والله لقد حقيقي آتينا موسى نبي الله أحن سنو إليه الكتاب كتاب في التوراة كتاب كاسن سن فلا تكون هاهان النبي صبرا في مرية شكل متكسوغان من لقائه شكي قاسو من لقائه نبي موسى لا لكل مده سحجي سكاها بك إليه وقل إليه نبي موسى واضل لكل وان الله به الشفى يكادل نبي قاسو وان الله كل ميت حدينك لديه لكم بخاري يقير كيسوا حي وريين نبي قاسو رسول الله عليه وسلم رأيت ليلة أسرية بي موسى رأيت لفق بخاري واساس حافظك لكن أريدت أكوكا وحان لقيت صع ليله توصي بي موسى ابن حمق وحان اركي لك لفظه البخاري هو وحا رايت وحان اركي موسى ابن حمقان هاي اكمتو أن غادي انك لي ديبي لابد نلابو كو اركي هورتا قنري سي اسكو كتكريو كتقاترا وا انتو اسرعتو تشري ملي دامبو المحراث كان او صالابه حقت اللي سوى واجبيه وكي سوى مرق اا مره صار هو كله تمنه يورث لا ابو اا ربكا كبرنوا كافو دهي مره سما ده اللي حدنا واكراف المن قبل دي ساسبه كنت كنينه واكلا كله مره نادوا نقول دي تجولن ادم Ee ma haga tinta weya. Ka e na mu mirisano a wax nodarqaduilaalan her ya manaed ee shanano a reggoda ku uwekhayu. Gi sanaa artura na is see nim oo siman oo xkali su sin ah ا تركه وحوين تارا تو في الضوء في الظلم ان الله العزيز حبيب الله صلى الله عليه وسلم هلك فكل صوارك ما لا نار تمسلك كا خاسر مال بكن وصع عليك صلى ما بنو لا موسى لا قل مديس حقيسكاهاباي و جعلناه ضميرك كتابك واليري و جعلناه كتابك نبي موسى وحن كدغ مي هودن هاز دي ايڤريثينغ ريلي بري اسرائيل وحاكل نبي موسى لبدوا حوي ابن جريج وهو ضميرك و عليا كتابك و احنا بدل كتابك mu loona wecha alnahu nabi musaawa aan kaligney hun den he di midhe Lii Israe. Qam ana we si musa waxo wax we ku tab, u dadqa w yeri oo beey waxa kuqaora. Wecha anahu ki taki tauraha waxan kaligneyey hun den he di midhe وتعالموا وحن كن دغلو الهيري منهم اي من بعد بني اسرائيل غير بني اسرائيل قبل كمطعه ائما كان اماميال امام كوقف كلو ديدو قف كستو لو لكن هل كان واحد راجد في الخير اه وايلوه وير يهدون دكه كهنونيه بامرنا اي الناس بامرنا امر كيغا القبري والصحي قدره الله قدري ايمان قضاه شرح ان الله في امره مركا شرخ دي هو جه سنين قدكن واوافقين مركا واهين نقدين ائمه دت حوريه هرونك لشيغنا واهدايه الدلاله والبياع حق قدو عدن جيروي اي قلبك هرونك ما غيري كرينو تاسرب العالمين استله ولو مر امال حد كانه وا خلوه محدا لا حد لا هلكا الى ولى ريب بن اسرائيل مركن ما موسى كطار قريب او دك باراي وا تقبخن قيب وحقص بحديقه المع او Ay هي قوتي او دك هيرو ي حق طق سكه صباح وا صفات دك المؤمنين تو ما حي الله كبر الله يا واجعلنا للمتقين اماما الهي وانغمرني بقطع متقين تقوا ايكب ده الصدق بك خيرك لو ده يسد اس اسود توسمتك ايدك ود توسمتك وخاد ناد باكاس خاي خلو قيد مهم كا وحيد مركزتو القران كلو شيغا باد فيعه صفات الله لو في صفات الله كي الرو الله كي الله صفاتو قصيفو وينو تشالات الله كو abunna sifada wan wax ku sifowdo alla fuu alla taqaan aaymaha ay noqdeen في الخير لكن waxyaraha ay jeebka waxa kamida ilaahi raxmadise wixii alla ku doortay sababti sir tahay oo qarsooneyda alla no sheego si anagu hadan ku sifowno iraay ma doon fiir sawarti wax ay sameeyeen intan la dooran wax lay sameeyay taas waxay keento ilaahi uu doorto tii سيقف كتنعين ايه صفات اصمي ايه الهي اضم الهو حيودي سبحانه لما صبروا مركي صبخين انكت لكم اعلمه او اي اهادين يوقنون الى يقينية بآياتنا آياتنا فيه حافظ كمركو شرحان حيودي لما كانوا صابرين على اوامر الله وفرق النواهيه وزواجره وتصديق رسوله وطباعه فيما جاءوا به مركة الله تعطيكو ومركة صفرين حيكو صفرين لما كانوا صافرين على أوامر الله داعات الأمغي سنين تير نفت مرض وكو صفرين نفت وكو قصبين حق براء حق فهن حق عقيدة وحن الله تعطيك سنين وحن الله تعطيك سنين باعات كالسامين تودية كل صفرين ويبطوك وترك النواهي نفت الحمامة يا ربطا إن النفس اللي أمارته بسوخ وحتى الصفرين ليس حالا كهيرا وكهلية نفت قفا صفرين الحمامة كمهاركر حمامة كهارد واحدا ربطا السامر أدك وكالصفرين الحمامة وكالصفرين نبدو كهلية وهيكره كل صفرات والتصديق برسوله واتباع فيما جاء به رسل الصوادر وحي اولى ما دين الى عقيده كذفتن طريق اليدين كذفتن اي طكنك وحي اي يقين يا عاد ودي يا خفتان كنوا اسم برشقه بصوش خلاص مركب سفين ما كانوا وكانوا باياتنا يوقنوا عاياتك عن الوحي الشيخيان ملأوان يوان تصويت العظام مع عيني واليقين صدق يقيني أنت بكهد وما نستق من الله حديثه يا إلهي كرمب الله إلهي الشيخي ما داما المغلال واليقيني يقيني أنت بكهد عقيدة صحيحة جازة ما هي عقيدة دي. خلاص لا الصبر أي يقين لك irahe go kabo kay aal ma wanaaga looga الله saasalla ka dhig saasareebira xur haafidka en u go idi waxaa la waydiiray sufyaan hawal ka calid macabi baalid laga wariyey radiyallahu anhi oo ah asabru min al-iman bimansilati raasi min derejka hakay derejey sabar ku uga jira wuxuu uga jira madax hanays oo qofka ka jooga qofka cirkiisa madax wal kale ka jooga waa waxa qosarayda ugu muhiimsan di madax la wayo qofkii ma leh niraamana rakara maya sabar ku قف عن صبر لا حين بماينى ا كنسفكروا command كومصفكروا بعدا سمينتي حضر فاس الدين الحكيم مرى ورئس دينته ويصب مرى يسير موادا ما قال اله قوم كيسه وتعلم منهم مع غيره وحي طه وحي قادته دينت دي مدخله دي مش اوو سريده او سمح اني باعدنا كو صبران ايماننا كصبران الهي مركزو كدغي مدخله مش اوو سريده ال بي ايغا ماركا دينت قال بعض العلماء ولو مره جبل كود وحي لهدين تنال الامامه في الدين لراث ابواب الوهله ان دينك امام كن نخوتو waxaa lagu hela saadar baa caba la ku sabarto ma asiba ka sabarto iyoo yakin labana sabab la timat irehey ku worto diinta ee aaymad ka halka nooneedo bi sabri wal yaqini tunal al إِنَّ رَبَّكَ رَبِّكَ هُوَ رَبِّكَ يَفْسِلُ أَسَقَكَ لَسَارًا بينهم أي بين الأنبياء وأمامهم أنبياء ذي إنتي رعضي إيّ أمديه إنتي بيني ذي ربّك لسَارًا يوم القيامة ما انتقي يموكوك لسَارًا فيما الرنكيونك لسَارًا كانوا أيها الين فيه الرنكي بحيث يختلفون إلي سوء خلافا قموك إلهينا معاها A diga wa'a to samabaana mahasan tahay. Aduuna waqal banayda ha u laaban mahasan. Ee waxay tahay abalmarintu hadallaa soo sheegay oo in mu'minintu toosnaan chanatul ma'waa lagayyo faasiqintuna chanama lagayyo. Kala saar dahabo asaasii. Kala saar dahabo asaas. ولا قد اتينا والله لقد حقيقي اتينا واصنا موسى والله موسى الكتابك طوراها فاتت النبي والصبروها حان في ميرت الشك من خسوق شكا سو ملتاهي نبي مسلاله البيت يسقي سكا هذه وتعلمناه وتعلمناه كتاب طوراها وان كدني هذن هذه من بني اسرائيل في بني اسرائيل منهم أي بعضاً غير من وصول قبل كمتعاً أي ما تنقوه ونأكل الله قد دائدو أي ملاسوا يهدون الددك كوهنونية بعملنا عمر كيئاً لما صبروا مركي أي صبرين أي كل صبرين على الحر أي كل صبرين عن البعض أو وكادو أي نقضين يوقنون إنه يقينياً بآياتنا آيات كيئنا إن ربك, ربك ربك هو ربك يفسر أصلاك رساناً بينهم بين الأنبياء وأمامهم يوم القيامة كالسارة وفي مالذي أرنكي ونكو فيه أرنك سيختلفون رئيسو قال تعالى إله الحبيلي أولاً يهدي ميؤساً وعداً لهم لهؤلاء المكذبين بالرسل كوان رسولش بيننا كم انباداً أم أهلكنا أهلكنا من قبلهم أيه أيها هرتود حالة أيهادين ومن القرون أمضاء يمشون حالة أي سعينيين هلاقنين في مساكلهم بريوهود إن في ذلك هلاقود كوهس لهلاقه أنبياء الألبة باديه لآيات على مدى قسوغن دالة دالة على قدرة الله وعظمته أفلا يسمعون مييساً نقلين أخباراً من تقدم bi horedaysan na awalasan ogeey Anna angu na soquul maa Bi yaha inan soooka ayno e arduhul ka soooka cano. Burke eljuri ee xaalufka a oowichu aan soo bi heno Bihi bi sababil maa bi yaha sebeb, zer aan bana aan zer ga soo tekulu ay qreigo miru zer iga heggi saaan aun oodo balki on ya. وَأَنفُسُهُمْ لَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَرَوْنَهَا قَرِيبًا أَفَلَا يَنظُرُونَ مِيسًا أَرْكَانَ إِلَهِ آيَاتِهِ إِلَٰهُنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُنَالِكَ كَانَ الْمُكَذِّبُونَ بِرُسُلِ شَبِينِي مَوِئِسًا دِبٌّ عَقِينٌ تَارِقٌ يَعْمَرُهَا مَاضِيهِ كَهْرِي أَوَ لَمْ يَهْدِ مِيسًا وَحَدًا لَهُمْ لِهَٰؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ بِالرُّسُلِ كَوْنَ رُسُلِ شَبِينِي من قبل أعيّب إيّبه أرتوّو ضحّال أيّهاتي أو قوم النوم أو الرئيّر عب أو الرئيّر ثمود أو فرعون يهر من القرون أمّة ضحّال أيّهنان هلاجن يمشون حالي السحّنينان هلاجن في مساكين بريوهد أعيّب إيّبه بريوهد إسكتّة مش ليّنان هلاجن آه يمشون حالي السحّنين من القروني لقّ حاليه وعاكّلوته اللي يرّه يمشون قوان مشركين تهو مكذبينك ته ومستنف بركه يمشرق قوان هذو المكذبين تحقق بيننا واعصراف في مصاكن كل هذه يقولوا هذو الصدا اه قالوا يخلوا هلاقه دحمره خلكان غير عاد الهلاقه واليوم اه واليوم فير صنعوا مكذبين تهدد شغان وقت القرآن تصدقى واعي سعرين في مساكينه كلها لغاية بريودي سعرين <تصفيق> إلى أعرى إن في ذلك إن في ذهاب أولئك القوم ودماره وما حل به كواس لها لغاية ترد بعضها أيضا لآيات على مدوهين دالة على قدرة الله اتصى يا إلهي اوديس افلا يسمعوه mit os on sem bandun aga студien. Masmadi heen kusademi alla imietilu ja üheis skill eben nimeltis mesele. Eus ola meires ja ühãsita meires mesele maara Copyel mesele, et he işo ee lai pei, síku esmalaji eli mila, بيه بسبب الماء بيه ان كنه سبب تيز زرعن وحان صوصارينا بغا وحوه ينوى مراهن تلا أبوره وبالك بحيا مراهن هناك صبحا حوليهن بالك يحني مريهن بطك يحني زرعن ينصوصارينا زرعن يسوي تأكوله يحني مره زرعن يحني انعام يحوله ايه وانفسنا فيه الكود افلا يمسلم بيش اكين آياتك الجرس ара ва хайку фасири сида хафид ту шей голиго муфасирин باران ва хайна вафуул кан баса ку кан баса ва хайна вафуул хадифро باران могу шубо ан угин қара кер ва думей ри арадисуна арса ва кабахан матра илахи ва инандаду ку беро ин ин ноладан могу талагда махала самайна хаваша ал шубаро илахи рабби кугу тагла ин маср ку markaas wabi ku qaada biya kali ma han arada harsadana wa qaada arada duudan iyo biyu ku suba bulkuudi sanad walba biyo i xaraynaa xusuus ku jiri miyadi waayay wabi ah harsad laga bilaa halkaas laga bilaamaa rabbiya qabbi fi ma han biya kali arar lo wax سنة دوال بل عرق صوبه قدودان بيو غيبئيو غيبئيو اي قادم مركع سيئ محرر باس يبديه هسو اي مرئيو سيدا سابوكي وحبس وباحيو في رئيو ما الله سام احيئين العابد الكلمس سيدا ابو منا سيئا ماشا كو ابو رأي سيئا ووالقب قف والب قف ولب. يا مخلوق والب ماشا كو ابو رأي أيو إليه كو قودنا تعالى إله الحبيب أولا ميهدي ميوسة محدة لهم لهؤلاء المكذبين كوان حاق بيننا كمين بلانيا نهلاك نهلاك من قولهم أيبه ارتضحالكو سقنائيه ومن القرون المضاء يمشونك غالبو حد الشرطة واسك السحنية في مساكينه كل هلاكي قريوه ذلك إن في ذلك إن في ذهاب أولئك القوم كوالهلاكي تبدأ ايطاقين لآيات على ماذا أود الله تساقو سوغا أفلا يسمحنا موي لي اخبار من تقدمه وما بي هرم لريوركوده اولم يرو ميسن اوغي ان انظن سوق الماء ان في سوقه اينو الى الارض دون سوقه اينو حالف اه ان ناض لا حين او فنقيتو ان صوبين انغا لبه وري وبي الصوماليا واخ وين مرطه لمادوا انغا دوكيغا لورنا شوين بي حاشا لا سووشو ماركاس أخري وضعن بيه وضعن أخذنا أعرض أن أخذنا لكي أعرف أن أخذنا وأن أخذنا على الغطا إلهي حسبك إلهي قريبه عادو ويشهده مجموزمين تأس ليلة شهده إلهينا ولم يرمي يسنو بي أنه أنه الماء بيهه إنا سوق عينينا إلهي الأرض ببور أنه سوق عينينا لل الجلوسي حالو فأ أوفا نخلط أنفسه به بالماء بيها زرعا بدر انكم صصارينا زرع اذا تاكلو اي كعونه يب من زرعك حديثا عامن خلوه هذا اي وانفسوا النفيل كذا الا افلا يوبسروا مو ليس انك اياتك يا نعمتك الهي ويقولون ما طاق دور مو احد هذا الفقر كحكم فان انكم تعلمون ان كنت المؤمنين صادقين انا في شيء صادقين في رؤى شيء يقول النبي سبحانه يوم الفتح مارا تكلا قوم تط لا ينفعوا احترما الذين كوه الفاروق قالوا بي ايمانهم هو ينفع الغيه ولا هم نعه قالوا يوم ضرنا كلهم سغا فاعرف استجيت السماء سبحانه ان انهم غالب منتظرون وسجيه هلاكك هلاكك غالب مرهم يسنع عليك قال له ويسكيت جسسيا مركاسي حيلي قرانك ووشيغ اننا انه هلاك ايدينك ليين غرغارا ايدينك اقلمك خل خميبون ميميكه وغلى انا غران نار انغرينو مالين قبت يا تاريخ شيخ اه chega agora ana habi jinteule je ah chega korna ويقولن قال وحليه متى قرموا احاده هذا الفتح كالحكم فان فتحوا حلجد الحكم بيننا وبينكم كالحكم تانك يا يدينك ما له كالحكمنا وقرم فاصي فاصي اسكري ما بيننا وبينكم وعكر المفصر النصر علينا ان النصر لكم ما انت انك يدينك وبأنك النجاك در جارسي دا وغارما فتحك الوضع سبحان الله وفاصيلة النصر ايوه الحكم إن كنتم مؤمنين وهداتي صادقين نترو شبه دا قلوا حترا نبيك صبنا يوم الفنح ما رمتك لا ينفقوا احترما الذين بدك كفروا جارودي إيمانا إيمانك ما رمتك بحقيقة لأجاتك إيمانك وغلانك لأنك محبئ يترمك marka aqlil lawe we yaqaf ka u yeerana waxan waxa u tare maari ta adoomada ilahay tala xog minaa wu waa alba haaqi qadadi ogaanaya galab waan ogolaanaya ah waan wa aragnay way yeleynaa fursad hanal soo adduya galo ilmu ilay marka saas ku deelo kula nadiga subana yawmal fadhhi ما رمتك لحظ منتا لا ينفع أنفئ فيما أو واحترم الماء الذين كو يكفروا بقيلة وبيت إيمان إيمان كو يحطر الماء ولا هم رهن جالدة يندرون كواللوسو بيه أو فرصة للصينة أولي ليه يوحي الوعرة الحقيقاتية صوت مية مية مية مية مية الفتح ويوم القيامة قارة وحيكون فاصلين موحي رحافتكو يوم فتح المكة ما رمتك مكالة فراه maalintii makalla furtay dadkii hubeyay maana uusan iimaanku anficin baa waan loosuule waan loosuul qawrkun ayago ah aya فاعرف اسكاجي تي سماعك صوبان عن حق روض اسكاجي تي صحان هاؤلاء المشركين وي دينك اللي قغو سو دجي كانيا غارسي وحرب دودو ما هانه اسكاجي تشيسو فاعرف كاجيسو انهم ان هاؤلاء الكذبين ان وان طابير سوق هلاكهم بهلاكهم السوق نبيك صوبره وان هلا جود السوق إنهم أيبوا منتظرون وحيس إنهم أيبوا منتظرون وكوي سبايا هلاكك هلاكك ويقول نقال وحيليه مطاق غرموء هذه هذا الفتح كالخب منتانا لكالخب منا بيننا وبينكم أنك إذنك مسلمين تا غرمانا لكالخب منا إن كنتم مؤمنين وهداتيه صدقين صدقينك وهو الشيك ان لا صوب ان لا يصلح حكمنا وغرم قل النازغا سبحانا يوم الفتح ما ان تقرا حكمن ث لا ينفعوا حرما الذين دكك ذروكلوبن ايمانهم ايمان كود ولاهم غلضنما ينظرون كل السوق فاعرض عنهم ما بق <تصفيق> سبحانه الحق ودكت يسو وان تغرس هلاكهم هلاك دول السوق انهم ايقومون تنتظرون وقيسو بهلاكك Allah, Salaamu Alaihi, Allah, Salaamu Alaihi, Salaamu